في رحاب الله انا في رحاب الله طائر حر المناسم المشاعر النور في صدري كبحر هائج الجلج زاخر انا في رحاب